قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومي من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبروا بوالديه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 فكلي واشربي وقرّي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني ندعوت لرحمة لصوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمره قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختارون ما كان أبوك امرأ سوع وما كانت أم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدي ولم يجعلني جبدرا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حياً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 المبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يعمون إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.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 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيا واذكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبّيّن من ذرّية آدم من ذرّية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرّية إبراهيم ومن ذرّية إبراهيم وإسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Inna man taaba wa aamana wa 'amila salihan fa'anaaikah yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna shay'a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 تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين عيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما تعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمياً ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان عنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيام ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَذَابًا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِّيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا بيك حتما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا وندر الضالمين فيها جثيا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 Mm, <tien> أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَن نُّؤْمِنَ مَا لَوَّ وَلَدَا اطَّلَعَ الْغَيْبَ مِثْلَ عِندِ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ الله آلهة ان يكون لهم عزه كلا سيكفرون بعبادتي ويكونون عليهم ضدا الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذ فلا تعجل عليهم ان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 وردا لا يملكون الشفاعة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عن الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إداب فكاد السماوات يتفضلون منه وتأشق الأرض وتنشق وتخر الجبال وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا أَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ, لقد أحصاهم هم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ وكلهم وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء وقالوا تأخذ رحمان ولدا لقد جئتم شيئا إدان تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتشق الأرض وتخر الجبال وتقر الجبال هدا ادعوا للرحمن ولدا وما ينبغ غير الرحمن وما ينبغ الرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمان ان اتي الرحمان عبدا لقد احصاهم لقد احصاهم وعدهم عدان وكلهم اتي وكلهم آتيه يوم القيامة فردام، وكلهم آتيه يوم القيامة فردام، وكلهم آتيه يوم القيامة فردام. إن الذين آمنوا عمن الصالحات. إِنَّ الَّذِينَ عَمَلُوا وَعِمِرُ الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ الْوَدَاءَ فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُضِرَ بِهِ قَوْمَ الْوَدَاءِ وكم أهلكنا قبلهم من قرب؟ هل تحس منهم من أحد؟ هل تُحِسُّ منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزة؟